<الإسلام> <الذين> <الذين> أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي هَدَى بِإِذْنِهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 فتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبطالهم غشارة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمن وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا إلا فهما وما يشعرون في قلوبهم نرضا فجادهم الله نرضا ولهم عذاب عظيم بما كانوا يشربون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا اِذَا ذُكِرَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا نُقِلَ النَّبِيُّونَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَاطِئِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعكُمْ فِي إن يَهْدُونَ الله يهديهم به ويمدهم في طوعه وينعمون اولئك الذين استاؤوا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضارت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فهم بصم عمي فهم لا يرجعون أو كطيب من السماء يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعف حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخفف أبطارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم علمهم ضاروا ولو شاء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 وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنزادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بشورة مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتفقوا النار التي وقودوا الناس والشجار أعزت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تدري من تحتها الأنهار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 ينضرب مثل ما بعوضه مثلا ما بعوضة فما فوقها فَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا سَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِمَا دَامَ سَلَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ حمْدًا الله مِن بَعْدِ مَا أَنْزَلَ نُورَهُ وَيَقْضُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ وَيَقْضُونَ مَا نَهَى اللَّهُ بِهِ يُقَالُ وَيُسْتَذَلُّونَ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّهُمْ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وكنتم أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثم يموتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا ثم السوا إلى السماء ثم السوا إلى سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. إِذْ قَالَ رَبُّكَ رِمَالَ أَيْكَهِيْ جَعَلُوهُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجَاعَلُ فِيهَا مَن يُسْرِدُ فِيهَا وَيَسْفُدُ الْدِّمَاءُ وَيَسْفُدُ الْدِّمَاءُ وَنُحْلُو نُسْبِحُ بِحَمْدِهِ وَنُقَدِّسُ لَهُ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلما ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائي ألا إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنسى العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم به أعلم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ فَذُوقُوا مَذَاقَ الْخِزْيِ بِأَرْضِكَ وَتَكَبَّرُوا فِيهَا كَمَا كَبَّرَ فِيهَا آبَاؤُكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَظْهَرُ عِبَادُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا شِئْتُمَا وَلَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأذلهم الشيطان وَنَفَخَ فِيهِمَا مِنْ نَفْثَةٍ فَتَشَكَّلَا حَيًّا مِّن طِينٍ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ بعض عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حين فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ إنه هو الثواب الرحيم قل نهبطوا منها جميعا فإما يأسين لكم مني هدى فمن تبع هدايا هداي فلا خوص عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يَا مَن يُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَرِياضُهُمْ وَآمِنُوا بِمَا نَزَّلْتُهُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَأَنْتُمْ فَاسِقُونَ ولا تلبسوا الحط بالباطل وتذكبوا الحط وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع الواكعين الناس بالبر وتنفون أنفسكم وأنتم تكلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا في الصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ونعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسه شيئا ولا يقبلهمها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ مجلناكم من آل فرعون يسومونكم يَذُومُونَ لَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ النِّسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن ربكم عظيم وإذ بكم البحر فانجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعجنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده, من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنه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 فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير, خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو الزواب الرحيم وإذ قلتم يا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائفة وأنتم فانظروا وبعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشفرون وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنع السلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب كزدا وقالوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا, فأنزلنا على الذين ظلموا رجدا من السماء لبزا من السماء بما كانوا يفتقون وإذ ابتتقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعكوا في الأرض مستدين وإذ قلتم يا موسى لم نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقفتائها وقفتائها وشومها وعدكها وبطلها قال تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِهْبْطُوا مِصْرَ فَإِنَّكُمْ مَا تَعْلَمُونَ وَبُرِبَتْ عَلَيْهِ مُزْلِمَةٌ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْبُونَ بِآيَاتِهِ ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عقوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والنبيين هادوا والنصار والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا, وعمل صالحا فلهم أدرون عند ربهم ولا خوف عليهم فَلَمْ يَحْزُنْ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَه وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ الطُّورَ خُدِّمَاتَيْنِ كُنْتُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَفَسَدْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ولقد علمتم الذين اعتذوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا صرتة خاسين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال وسار إن الله يحبركم أن تذبحوا بقرة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 قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاعق اللونها فاعق اللون ما تشرب الناظم قال أزعلنا ربك يضيء لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا قال إنه يقول إنها بقرة لا بلول تثير الأرض تثير الأرض على تسقي الحرس مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يصعلون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 اذي ذلك فهي كالحجاره فهي كالحجاره او اشد وَإِنَّ وان من الحجارة لَمَا ما يتفجر منه الانهار وان منها ما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وََمَا اللَّهُ بِعَاجِلٍ لِّلظَّالِمِينَ أَفَطَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا النَّبِيِّينَ آمَنُوا قَالُوا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُم بِعِندِ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا كتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به, ليشتروا به دمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمثنا إلا أن يأمم قُلْ أَتَسْتَخْسِرُونَ مِنَ اللَّهِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلِ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بواردين نُؤْثِرُ الْقُرْبَةَ وَالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَنَقُولُ إِنَّا حَسْبُنَا وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ وَآتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَلَوَّيْتُمْ لَا مِنْكُمْ وأنتم وَإِذَا خَذْنَا مِسَاقًا لَا تَهْفِكُونَ بِلَاءَهُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ بِعَرْقٍ ثُمَّ أَقْرَضُونَ وَالْقَرْضُ تَشَعُّونَ ثُمَّ أَنفُسُهَا وَلَا تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وتخرجون فريقا منكم من ديالهم تظاهرون عليهم, عليهم بالإسم والعدوان وإن يأتوكم مشارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتفصون ببعض فما جزاؤنا فقال ذلك منكم إلا خزي إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرز أينا موسى الكتاب وقفنا من بعده بروسل وأين عيسى بن لريم البيانات وأيننا وبروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ وَتُنُونَ بِمَا لَا تَهْوَى فُتُكُمْ بِمَا لَا تَهْوَى فرط ففريق كذبت ففريق كذبت وفريق تقولون وقالوا قلوبنا غل عنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولن قل ما معهم وكانوا من قبل يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما فسهم أن يثوروا بما أنزل الله ضعيفا أن ينزل الله أن ينزل الله من صلبه على من يشاء من عباده فبأو بغضب على غضب وإلكافلين عذاب وإذا قيل لهم آمنوا بما وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقفلون أنبياء الله من قبل إن, إن كنتم مؤمنين ولقد جاءوا بينات ثم استخذتم المعدل من جهه وأنتم ظالمون وإذ خذنا مساككم ورفعنا فوقكم قوة خذوا ما تيناك بقوة, بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعقينا وشربوا بِكُفْرِي قُل بئس ما يهلك به ايمانكم ان كنتم مؤمنين قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالدة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولئن يتمنوا أبدا بما قدمت فيديهم والله عليم بالظالم ولا تجدنهم أحرفا في على حياته ومن الذين أشرصوا يود أحدهم لو يعنى والف وما هو وَأَمَّا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَذَّبَ وَاللَّهُ ظَهِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وملكان فإن الله عدوا ولقد أنزلنا إليك آيات البينات وما يصفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبده فريق منهم بل أسرهم لا يؤمنون ولما وكلما نعم نذر فريق من الذين اوتوا الكتاب نذر فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ابو له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 وَلَقَدْ جَادَلُوا مَنِ اشْتَرَامَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ من خَلَاقٌ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ قَالُوا إِنَّهُ هُوَ مَن وَعَصَى وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةً مِّنْ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ك فقوم أهل الكتاب ولا المشركون أي ينزل عليكم أي ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحلتي ما يشاء والله ذو الفضل العظيم.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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما تئل موسى قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقضل سواء السبيل وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ كِتَابٍ لَوْ يُرِدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا وَحَسَدًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاصْفَحُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وقالت اليهود ليس كنفا على شيء وقالت النصارى ليس بهمود وقالتي نفا على شيء وهم يتلون الكتاب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 وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له طالتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أموا فإنما يقول له كن فيكون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 بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من ما لك من الله من ولي ولا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يصفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أمعنت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وَتَقُومُ يَوْمَ لَا تَنفَعُ نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تَنفَعُ مَن شَفَاعَتُهُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ قال إني جاعلك قَالَ إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عزب الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا من مقام إجراهيم وَاتَخِذُوا مِنَ الْقَمِيدِ رَاهِمًا مُصَلِّمًا وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْنَاعِلَ الْوَصَهِ رَبِّيَةَ الْوَصَهِ رَبِّيَةَ لِلْقَائِسِينَ وَالْعَاقِسِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَإِرْقَانَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْنَاهَا بَرِدًا آمِنًا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَلَكَ فَرَفَعُوا مَنْفِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُوهُ إلَى عَذَابِ النار وَبِهِ الْمَصِيرُ وَإِذْ أَوْفَى إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمينك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث منهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكيهم إن كانت العزيز الحكيم ومن يرد عن التي إبراهيم فيها ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لربي عالمين ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله قَدْ فَرَضَ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَنكُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ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 الإثماط والعُقُود والأسداط وما أُسيِّمُ سَعِيداً وما أُسيِّنَ النَّبيُّ نَهْرَ رَبِّهِمْ لا نُفرِّقُ بين أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحنُ لَهُ مُسلمونَ فإنَّ آمَنَ بِمَثَلِ ما وَدِبْتَ دُوَّ وَإِذْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِبَابٍ فَسَيَتْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبْدُونَ قُلْ أَتُحَاسَفُونَ هُنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُهَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَن تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَعَقُوبَ وَالْأَسْبَاعَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ أن ومن أظلم إنا كثم شهادة من ذهو من الله وما الله بغافل عن ما تعملون تلك أمة قد خلت لها كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون لا يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وإلاه الله مشق والغلب يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم وكذلك جعل لكم أمته وسقرا شهداء للنناس وليكون الرسول عليكم شيدا وما جعلنا القبلة التي كنتم عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب من من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة على الذين هدى الله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 فَوَلِّ وَجْهَكَ شَفَّ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلِّ وَجْهَكُمْ شَقْرَةً وَإِنَّ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مُرْدِيًّ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنْمَا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الحتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بع ولئن اتبعت أهواهم من بعد ما جاءت من بعد ما من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكلمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممكنين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَالحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَن مَا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ فَوْلِ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسِيرِ الْحَرَامِ. وحيثما كنتم فوالوجوم هم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين غلوا منهم إلا الذين غلوا منهم فلا تخشون وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولئلكم تجدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يسلم يسلوا عليكم آياتنا يسلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكنوا تعلمون فاذكروني أذكركم وأشكرني ولا تكروني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الطابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموال بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطرف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من البعد ما بيننا، البعد ما بيننا، ولناتج كتاب أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله إلا الذين تابوا وصلحوا وبيانوا، فأولئك. أولئك عليهم, أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم وإلهكم إلهون السماوات والأرض واخلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع بما ينفع لا ترى الله من السماء من السماء إلا إن به الأرض بعد موتها وبث فيها من تصرف في الرياح وتصرف في الرياح والسحاب يتقابل بين السماء والأرض بين السماء والأرض الآيات قوم يعقلون ومن الناس من يستخد من والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جمعا وأن الله شديد العذاب إذ برى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب قطع بهم الأسباب، وقال الذين تبعوا لو أن لنا تغوتا فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرؤ من كذلك يريهم الله أن حسرات عليهم وما هم لا له طيبة ولا تتبع خُضُوع الشيطان إنه لكم عدو مبين لهم اتبعوا ما أنزل الله طالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهجدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعط بما لا يسمع إلا دعاء هم بطن عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشفروا للأمين كنتم إياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الغرير وما اهلك به لغير الله ثم يكون غيره إن الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد ليس البرع أن تؤولوها كمتبلا المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي, والنبي والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأطال الصلاة وآت الزكاة وآت الزكاة والمفون بعذهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأساء أولئك الذين آمَنُوا وأولئك هم هُمُ يا أيها الذين آمنوا آمَنُوا عليكم عَلَيْكُمُ في فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بالحر والعبد بالعبد بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى فمن عطي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف, فاتباع بالمعروف وأجاء إليه بإحسان ذلك تخصيف من ربكم ورحمة فمن اعتذا بعد ذلك فله عذاب أليم ولكن في القضاء حياة يا للباب لعلكم تستقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم للموت إن ترك خيراً الوصية إن ترك خيراً وصية للوالدين والأقربين بالمعلوم حظاً على المستقيم فَمَن بَذَلَهُ بَعْدَمَا سَوَّاهُ فَإِنَّ مَا سمعه فإنما اسْمُهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَذِّلُونَ إن فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُم فَلَا إِثْمَ عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ كما كُتِبَ عَلَى النَّبِيِّنَ مِن قَبْلِكُمْ كَمَا كُتِبَ عَلَى النَّبِيِّنَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّ فَمَنْ كَانَ من أو على سفر فعزة فعزة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام الشيء فمن تطلع خيرا فهو خير له وأن تقوموا خير لكم إن كنتم تعلمون جهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للنات وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه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 قريب أجيب دعوة الزاعة إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحمل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هم auprèsiva சொல் la ku ثمli علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروا من وبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الخيط اسود أتروا الصيام إلى الليل ولا تباشروا من وأنتم عاشفون في المساجد فيك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأكل بيوت من ظهورها ولكن البر من استقى وأخوا البيوت من أبوابها واستقوا الله لعلكم تصلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعسدوا إن الله لا يحب الموتدين وقتلوهم حيث ذقبتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشب من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه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 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المستقيم وأنفقوا في سبيل ولا ترقوا بأيديكم إلى السهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لنا فَإِنْ سِيلْتُمْ فَمَنْ سَيْشَرَ مِنَ الْهَدِ وَلَا تَحْنِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَمُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ فَفِدْيَتُهُمْ أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما سبيسر من الهج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة, وسبعة في إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتفقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد الثقوا واتقوا نعاء للألباب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 فيض من حيث افاض واستغفر الله ان الله غفور رحيم فاذا قبضتم مناسككم فاذكروا الله كما ذكركم اباءكم وشد بالراء فمن الناس من يقول ربنا الدنيا وما لها وما له بالاخره خلاق ومنهم من يقول ربنااتنا في الدنيا حسره ربنااتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا والله سريع الحساب واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له استقناها أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بفغاد خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ذللكم بعد ما جاءت في البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم فاليوم في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور فالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبزي يومة الله من بعد ما جاء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 أمة واحدة فبعث الله النبيين فبعث الله النبيين وبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب في الحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه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 ما يأسكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وذلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألون كما فله والدين والأقربين واليتامى, واليتامى والمساكين وبه السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو فره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم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 وصد عن سبيل الله وقفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفثنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتبد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك, فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أطحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن يتاماق الإصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المشتد من المصلح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 ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتبروا النشاء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأينانكم أن تبروا وتفتقوا وتصلحوا بين الناس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 الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سمع عليم والمطلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة قرور ولا يحي لهم أن يتهم ما خلق الله في أرحامهم في أرحامهم إن لهم يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن ذرجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم من شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا أن لا حدود الله فإن خبتم أن لا يقي حدود الله فلا دونا عليهم فلا دونا عليهم فيما اعتدث به تلك حدود الله فلا تعتدواها ونَيْتَعْدَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ يَتَوَّجَ حَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّبَهَا فَلَا دُخُولَ عَلَيْهَا أَن يَتَرَاجَعَا أَن يَتَرَاجَعَا ظَنًّا أَن, ظنى أن حُدُودَ اللَّهِ وَكِ حُدُودَ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, فأمسكوهن بمعروف أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ الذراة متعثدو ومن يفعل ذلك فقد ظل منصه ولا تتخذوا آيات الله هزوا وذكر يوم الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب من الكتاب والحكمة يعظكم به وَتَقَوَّلَ اللَّهُ وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ فَمَن تَعْزُلُوهُنَّ ذَلِكُمْ عَنْ حُدُودِ اللَّهِ وَمَن أَن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا إذا تراضوا بينهم ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أجالكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضي على أولادهن حولي كاملين لِمَنْ لمن أن يتم رضع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 هما وتشاورا فلا دناه فلا دناه عليهما وإعرضتم أن تستضيعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم إذا سلمتم ما تيتون بالمعروف واتقوا الله وعله أن الله بما تعملون البصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجين يتربّضن بألفتين أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أدلهم فلا دونا عليكم فيما فعلن في ألفتين فيما والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء من خطبة النساء أو في انفسكم حرم الله انكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدوهم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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموشع قدره وعلى المغتر قدره متاعا بالمعروف ماتعال بالله في حصن على المحسن وإطلقتهم الذين قبل أن تمسهم وقد فرضت لهم فريضة وقد فرضت لهم فريضة فلص ما فرض إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنشوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بطير حافظوا الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قالتين فإن خفتم فنجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يترضون منكم ويذون أزواجهم وصية لأزواجهن متاع متاع إلى الحول غير خاج فإن خاجل فلاجناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم في أنفسهم لمن معروف والله عزيز الحكيم.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 فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أثر الناس ولكن أثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا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 إِذْ قَالَ نَبِيٌّ لَّهُمْ بُعَثَ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَهَا أَلَمْ نَأْتِكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوس ملكا قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يأتَعَة من المال قال إن الله اطفى وَلَيْهُمْ وَزَادَهُ بَصَرٌ وَزَادَهُ بَصَرٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وقال له النبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكية من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل نوسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم فَرَنَّ فَقَالَ صَالُوتُ بِالجنودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَعْتَذِيكُمْ بِنَهَرٍ إِنَّ اللَّهَ مُتَذَلِقٌ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بيده مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ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 وَاللَّهُ نَصْرُ الْقَاضِينَ وَلَنَبْرَزَنَّ لَجَانُوتَ وَجُنُودَهُ قَالَ رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا هُمْ عَلَى الْقَوْمِ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد في الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين ذلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين شيت الرسل فضلنا بعضهم على بعض إن هم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيده به روح القدس ولو شاء الله ما قتلت النبين من بعد من بعد ما جاءتهم من ما جاءتهم ولكن اختلفوا فمنهم فمنهم من آمن ومنهم سفر ولو شاء الله وما ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا منا رزقناكم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 فَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ يُمْنِيهِ لِلَّهِ شاء شَاءَ وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لا إكراه في الدين قد تبيّن الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ لَنفْطَعَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ الله علي الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الظاود يخرجونهم من النور يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها قاندون ألم تر إلى الذي حادج إبراهيم في ربه أن أته الله المل إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من الشرق فأتي بها من المغرب فأك بها من المغرب فابن الذي كفر والله لا يهذى القوم الضالين أو كالذين مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أأن لا يحيي قال أأن يحيي نادي إلا بعد موتها فأناتهم الله مائة عام ثم بعثهم قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى أحنارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نسرها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 قال فخذ أربعة من الطير فطرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتي لك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حزبه كمثل حبة أنبثت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله الذين يفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يدفعون ما فقوا منه ولا ذن لا يدفعون ما فقوا منه ولا أدن لهم أدوم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون قولهم نعوذ ومغفرة خير من فضقتين يسمعها أذى والله غني حليم يا أيها النبي من لا تبطل فضقاته بالمن والاذى كَالَّذِي يُفْقِهُ مَالَهُ لِأَنَّ النَّاسَ وَلَا يُؤْمِنُ بِالْحَيَاءِ يوم الاخر فمثلو كمثل صفوان عليه تراقى فأصابه فاصابه وابل فتركه فرجا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالهم بثِغاب مرضات الله وتبتيء أوفتهم كمثل جنة برغوة أصابها وابل فاتت فأتسوء كلها ضعفين فإن لم يُصِلها وابل فطل وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوْجَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ مِنْ نخيل في تحتها الأنهار له فيها له فيها من كل الثمرات وأقابه الكبر وله درية وله درية ضعفاء فأقابها يفر فأقابها يفر فينه وفتحت كذلك يبين الله لكم كم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومنا خدنا لكم ومنا خدنا لكم من الأرض ولا تجمّل خبيثاً هتّفون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعذكم الفقى ويأمركم بالفحشاء والله يعذكم مغفرة منه وفضلا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 او نبرتم من نبه فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تردوا الصدقات فنعن ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عن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 وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحتبهم الجاهل أغنياء يحتبهم الجاهل أغنياء تعفف تعرفون بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أهوالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فروع على أن فلهم أجدهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون <تصفيق> الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم النبي فخضقهم الشيطان من المثل ذلك بأن لهم طارئ من البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلب وعمه إلى الله ومن عاد فأنا الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كثار عزيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة, وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميشرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا سدى ينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليسلوا بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فَلْيَسْتَقِمْ وَيُمْنِ الرَّبُّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَسْتَقِلَّ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَأَسْتَشْهِدُ شَهِيدَيْنِ الْرِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَحْوُنَا رَضُلِينَ فَرَضُنُوا وَمَرَدًا مِمَّنْ تَرْضَونَ مِمَّنْ تَرْضَونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَلْتَظِلَ إِحْدَاهُمَا أَلْتَظِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا لِأُخْرَى وَلَا يَأْبِ الشُّهَدَاءُ إِذَا هم أنكسروه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ذلكم عند الله وأقوم لا أجدل ذلكم أقصط عن الله وأقوى من الشنادق وأدنى أن ترتابوا إلا أن تبون تداعوة حاضرة تديرونها بينكم. فليس عليكم جناح أن لا تسبوها وأشهدوا إذا وَلَا ولا يضار وَلَا ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن فليؤذن بئت من أمانته وليستق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم لله لا في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في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 وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا وإليك المصير لا يكلف الله أُنْزِلَ إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما, كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا رحمنا <تصفيق> انك <تصفيق>